بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فيهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 69 ومئة دال على 80 و وثلاثة آلاف وهو الشريط الثالث من التعليقات على تأسيس التقديس الرحمن الرحيم الحمد لله وبالعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال <تصفيق> رحمن الله كان عقالا وتره وأمع استدلاله بقوله لطرابته وبضعته لا أولي من الله شيئا معناه إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله لا أولي عنكم من الله شيئا من ذنين لقوله وأنفسكم من النار يعني بالإسلام قال وفي بعض الروايات صحيحين أن نعصى الله عليه وسلم دعا قريشا فاجتمعوا وقال يا بني كعب أنك لوافتك من النار إلى أن قالت إني لا أن كلت من الدنيا من منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إن الله انتهى هذه زلة من قوله لا أن يخلط من الدنيا منفاة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله كل هذه الزلة التي أعزاها عن كذب وافتراء منه ليس في صحيحين منها حرف واحد ما أجرأ هذا على الكذب على الله وعلى رسوله وعلى العلماء ثم العارضة لكلام الله وكلام رسوله في الواضع من أوراقه هاده ثم العجب ممن تلقى ذلك كله بالخبول ولم يختنوا لشيء من فضائحه فيا أسافي على من غلبوا الجهل وصله لا ألوى وعن التقليد على أكثر النفوس فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم كيف يقولون إلا أن تقولوا لا إله إلا الله وهو يقول لي ابنته وعمه وعمته والمواجرين والانصار لا أعني أنكم من الله شيئا لا أن يكونكم الله شيئا أليس أولائهم ألو لا إله إلا الله الذين هم حقوا والذين هم حق بها الذين هم حقوا بها قال الله تعالى وقالهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وقال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملكني نسي نفر من الله ما شاء الله أي لا أملكني نسي جلب نفر ولا من الله ما شاء الله ربي من النفر وذف انظر عني قل لا أملك لكم ضر ولا رشدا ومن المعموم يخينا أن من أراد بيبلاد سوءا من أهل التأخير بأن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا يمكن دفع عن مكحاة أهل الكبائد من أهل لا إله إلا الله <تصفيق> الذين يعذبون في النار حتى أتملكهم رحمة ورحمة الرحيم فيأذن في الشباعة منهم لمن أراد إسرامهم بيبلاد ثم انظر إلى قول هذا المفسر أن قلوا صلى الله عليه وسلم دينته وقرابته لا أني عنكم من الله شيئا لا أني أنتم من الله شيئا إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله ما أجر هذا على الافتراء على رسول وما خلّخاؤن ارتكاب ما فيه فضيحتن أوليس تبنته صلى الله عليه وسلم سيدة رساء هذه الأمة أو سيدة رساء مؤمنين ثبت ذلك او ليس المهاجرون والأنصار الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم من الله شيئا سادات أمة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذا يقول والمعنى لا إملك لكم من الله شيئا إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله وأيضا فقوموا إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله استدرات من وعلى رسول صل الله عليه وسلم فرسول الله عليه وسلم قال لا إملك لكم من الله شيئا فاطلق ولم يقيب بشرط ما لباله ورسوله ومفهوم الشرق الذي زادوا هذا بقوله إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله أنه يملك لهم من الله شيئا إذا آمنوا بالله ورسوله وهذا منه رد على النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول لسادات المؤمنين لا أمنوا له من الله شيئا وهذا يقول بل يملك من الله شيئا لمن آمن به المعترف. ما طال المعترض وكيف بركه نعم هذا يقول ان المعترض كل شيء قرطين المعترض استدل عليها دائما ان المؤنس البخاري ومسلم روايا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم إن لما حصل النداره انضعه في ايدنج وترا عذته وخلالك قريش فإنه قال يا بني الذكاب يا بني كان أمكنوا أنفسكم فإني لا أملك لكم من الله شيئا حتى تؤمنوا وعندما المعنى حتى تؤمنوا بالله ورسوله وعندما قال يا راطمة بنت محمد فذلك يا صغير وعبدات الله وعب المرطلق آمنوا بالله ورسوله فإني لا أملك لكم من الله الشيء وعما جاء صغير دراوة أن الرسول قال لا أملك لكم في... من الدنيا نفعا ولا في الآخرة إلا أن تقولوا لا إله إلا الله يقول ربطيك الذي كذفت على البخاري المسلم لم يخرج هذه الأحيان فهم يقولوا لا إله إلا الله العباس وباطمة وصدي كلهم يقولوا لا إله إلا الله تريد أنه, أنه ينفع ويضر في الآخرة إذا قالوا لا إله إلا الله وهو يقول لا أبدو كل شيء سواء قالوا لا إله إلا الله أو لم يقولوا وهم مؤمنون بالله ورسوله ويقولوا لا إله إلا الله ولكنه يأمرهم بإقراض العبادة لله وحده لا شريك له ويوجه قلاب قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى فكذ يقول الله أن يقولوا لا إله إلا الله مخافراً بذلك ابنته التي سيئة إن شاء العالمين هذا من ما لا يمكن وإنما ننبه لإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية تعليق الشيخ على هذا المجلس أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى ثم قال المعسل هو وكيف لا يغني عن طبعتي وطرابتي شيئا وقد أنزر الله عليه في حقه من يريد الله يذهب عن كل رسال بيته طهرة تطهيرا قال وكيف لا يغني عنه شيئا وهو لما وزلت علي هذه الآية جمعهم وجل لهم لكسائه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنه رسالة طهر تطهيرا أهل هذا هل هذا إلا إغناء وفائدة له بل هو يغني عن من آمن به انتهى فانظر قوله كيف لا يغني عن طبعته وطرابته شيئا فهذا منه استفاع من كاربه وينفع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا أغني عنكم من الله شيئا وينفعه حبيث هذه الكلمة مرتين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أولي من الله شيئا وهذا يقول كيف لا أولي من الله شيئا فهل من الله أبنى نظر أنك أن لا هذا أبنى الرسول وإنكار عليه بل العامين بليد يكون هذا لم الله له نور له من نور وعن في قول الله سبحانه إنما يريد الله أن يجبعكم رسالة بكل طائرة تطهيرا وفي دعائه صلى الله عليه وسلم لهم وعرضتوا لقوله لا أولي عنكم من الله شيئا ولقول الله سبحانه يوم لا تنقل تنسي شيئا والأو الله وإنما مقصود هذا بتكثير الإرادات التي لا شبهة لهم فيها التنويج على الجهال التسميد بالتسميد مثل كلامي في الشباعة وذكر بعض ما ورد فيها مع أننا لا ننكر ما ورد في الشباعة من الأحاديث, من الأحاديث عن صلى الله عليه وسلم وانظر قوله فعل هذا إلا إغناء وفائدة لهم فنقول كل خير دنيوي وفروي حصل لأمتي عامة ولئن بيته قاسق من ربهم فعلى يدي صلوات الله وسلامه عليه وهل في هذا معارضة لقول إله إلاك من الله شيئا ولقول الله سبحانه قل إني لا أملك نكبر ولا رشد يوم لأنت لكل سنسيش يوم الأمر يومئذ لله قال المعترض بقيا يقولوا قوله يا كمل خلقه إن هذا عندهم دعاء وهو النداء ولا وجه لولا وجه للتكفير به لأن النداء إذا كان ضارا وهو دعاء كما يزعمون لأن النداء إذا لزم ألا ينادي أحد لزم ألا ينادي أحد لا ينادي أحد لازم أن لا ينادي أحد لا حي ولا ميت لأن كون الشيء واحد بالنسبة للحي يقوم طاعة والغائب يكون عبادة لم يعد هذا شرعا ولا عرفا وإنما الدعاء الذي هو عبادة فواتخاد غير الله ربا وإلها وهذا لا يقصده وجه المسلمين فضلا عن أكابل العلماء والدليل على أن النداء والطلب من الأموات والغائبين ليس بالعبادة بل هو مؤمور به شراء آيات وأحاديث وآتار وأطوال العلماء كبار الكبار من الأئمة الأربعة الأخيار وهذا نفض قوله فإن هذا عندهم دعاء وهو النداء يقولهم يسمونه دعاء وليس كما يزعون وإنما هو نداء لا دعاء يقول لو كان دعاء كما يزعون لازم أن لا ينادي لا حين ولا ميت وهذا الرجل حين واجهني ادعى ذلك فقال الطلب من الأموات والغائدين لا يسمى دعاء بل هو نداء وبيت له بعض الأدلة وأذعن ظاهرا في هذه المسألة وغيرها وظننت أن مراده قطع الكلام إلى الموافقة فيطال لهذا تفريقك بين الدعاء والنداء تفريق مراطلا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة مع مخالفتك اللغة فقد سمى الله سبحانه وتعالى عباده له دعاء ونداء قال تعالى عن نوح فدا ربه وإني مألوب منتصب وقال ونوح ندا من قبل وسجنا له فنجيناه له من الكرم العظيم فسماه في موضع دعاء وفي موضع ندا وقال عن زكريا إذ ندا ربه نداء خفيا وقال في موضع هناك دعاء زكريا ربهم وقَالَ أَيُّ ذَوِينَ وَنَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِدُ وَأَن تَرْحَمُ الْقَاحِمِينَ وَقَالَ وَدَنُوني ذَهَبَ مُغاضِبًا فَذَنَّ أَلْمَ النَّفْرَ عَلَيْهِ فَنَادَى رَبُّنَا أَتِي الَّا إِلَّا إِلَّا أَن إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وقال صلى الله عليه وسلم دارة وخدون ما دار بها مسلم إلا استجيب له وقال بعض الصحابة البي صلى الله عليه وسلم قريب ربنا فمن ناديه أن دعيه فمن ناديه الله وإذا سالك ذاتي عدي عنه فإني قريب نجيه داك الدار إذا داك وقد سمى الله سبحانه طلب المخلوق من المخلوق واستغاثة به دعاء واستغاثة واستغاثة, واستغاثة ومداء قال سبحانه باستغاثة ونبي شئاته على الذي من أدوه وقال الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا الناظر وقال تعالى إن تدعوه لا دعاءكم فهذا نص في دعاء المسألة وقال وإن تدعوهم لا يسمعوا وقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أكالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم كنتم صادقين قوله فدعوهم أي يطلبون منهم وقال إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم فأراد بالدعاء من الطلب الذين وضجوا الصمت وَقَالَ قمدوا شركاكم ثم كهدوني فلا تنظرهم أي استعينوا بشركائكم وقال وقيل قمدوا شركائكم أي استعينوا به ليخلصوكم من ذابه فدعموا فلم يستجيبوا لهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ليخلصوكم ما فدعوا فلم يستجيبوا لهم فقال في موضع اللوق وفي موضع النادو وقلوا فدعهم صريح في القلب منهم وقالوا ودعوا الله أيستعينوا بهم وقالوا ودعوا من استطاع دون الله يأستعينوا بهم فسنا سبحان استغاثة بل قد سمى الله نعي طراعي من دعاء ونداء فقال ومثل الذين كبروا كمثل الذين هم لا يسمع إلا دعاء ونداء فجميع ما قدمناه صليح في أن سؤال عبد ربه يسمى دعاء ونداء وأن استغى وأن السراغة وطلبه منه يسمى دعاء ونداء وقد قالوا من حبيثين أن نداء هو الدعاء بأحرف مخصوصة وأن المنادى مصوب لطن ومحل في اللحظة فقولك يا زيد أيدعو زيدا من أقسى من منادى المستغاة وكل النوج يليخلص نشيك أوعين على دفل مشقة تلك قول عمر يا... يا لله يا, يا, لله, يا لله ليسلمين أيدعوك للمسلمين فاتضح قطلا هذا في أن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء بل هو نداء فهو يقول إن الطلب من الملائكة والمسيخ وأمه وعزير ويسجني نداء لا دعاء فما أدري ما يقول فيه من طلب من العزاء ومنا تولى فإن قال إن الطلب منها لا يسمى دعاء بل هو نداء وأن النداء لا يضرع إلى استضح عند, عند العامة الخاصة وإن قال إنه يسمى دعاء قيل له إن قلت أصلك حيث الطلب من هذه الأوتان دعاء ومن غيرها نداء فهذا شيء واحد جعلته بالنسبة إلى الأموات والغالبين والملائكة والنسيح وامنه واظر والجن نداء وبالنسبة إلى العزة وغيرها من الآثان دعاء مع أنه يرزمه أن لا يسميه دعاء إذا لم يسميه مدعوه ربا وإلى لقوله إلا الدعاء الذين وعبادته واتخان غير الله ربا وإلى إذا تبين بطلان قول هذا في الدعاء يكون واذا اعم من النداء لأنه قد يكون بغير حرف نداء كقوله ربي ولا تذلني وترحمني أكم من الخاسرين وقول بني اسرائيل انا لا نيرانا بنا وكلنا لا نكون من الخاسرين وقول السائل اشكو الى الله حاجتي اود بي أو الله كذا وأعوذ به من كذا وكل وعذا يسمى دعاء وسمى النبي صلى الله عليه وسلم قول للنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة كما تقدم في الحديث وفي الترميقه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لأمك ولأ الحمد وهو على كل شيء قدير وفي الصحيح هنا لبناء فاسر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يده عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحنيم لا إله إلا هو رب العشن لا إله إلا هو رب السماوات العظيم رب العشن عظيم, عظيم. هذا دعاء ما ليس فيه التصريح باستغال قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الكلام على دعمة المنون قال فسائر تارة يسأل بصيانته. لا لا لا. شكرًا شكرًا عليه. قد تقدم وهو الدعاء والمدا وما ترتب على ذلك. الكلام الله على تارة. شكرًا لكم. أما الآن فنترككم مع مجلسنا آخر من هذه القراءة. لا رحمه الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الكلام على داوة منه قال مسائل تارة يسن بصيرة الطلب وطارة بصيرة الخبر أما بإما بيو بوصف حاله أو حال المسؤول أو بيما وهو من حسن لدبي السؤال كقومي أيوب ما سن ينبر وأنت أرحم الراحمين السؤال بالحال أبلغ من جهة العلم والبيان وبالطلب أظهر من جهة القصر والإرادة فلي هذا كان مال؟ السؤال من جهة إيش؟ قال فسأ فالس... قال فسأ تارة يسر مسيا الطلب وتارة مسيا صبر إما بوصي حالي أو حال المسؤول أو بهما وهو من حسن عاد برسول قال أقول أيوب مسندورا أنتار حم الراحمين والسؤال بالحال يبلغ من جهة الله والله وفي الطلب من جهة العلم والبيان وبالطلب الطلب أظهر من جهة والإرادة فلهذا كان غالب الضاء من القسم الثاني وأن السائل يتصور مراده فيسأله بالمطابطة فإن تضمن وصفحا للسائل والمسؤول فوأكمل فقوله اللهم إنه ظلمت نصير من كثيرا ولا يغفر الظنوب إلا أن تغافر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فيه وصف لحال نفسه المطلق حاجته والمغافرة ووصف, ووصف ربه أنه لا يقدر على غير هذا غيره وفيه التصريح بالمطلوب ووصف الرب بما يقضي الإجابة وهو ووصف وصفه بالمغافرة والرحمة فلهذا ونحوه أكمل فهذا ونحوه أكمل الأنوى انتهى قال ابن كثير وقد يكون السؤال من أخبار عن حال السائل واحتياجه قال موسى ربهم لما أنزلت إلي من خير فقير وقد يتقدمه ما مع ذلك وصف مسؤولك قول دنور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤولك قول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياك إن شيمتك إذا أثنى عليك المرء يوما كما من تمس Forgive وقول ما ترظي الشيء الواحد يكون بالنسبة إلى الحي طاعة ونكلم يعو الغائب عباده لم يكون هذا شرعا ولا guell وقول أقول وقول ما ان الشيء الواحد يكون بالنسبة إلى الحي طاعة ونكلم يعو الغائب عباده لم ي هذا شرعا ولا أرفى وقال لهذا وأن يوجد شيء واحد يختلف سيء باختلاف متعلقه وهو قولك إن سؤال الميت والغائب لا يسمى دعاء بل نداء وسؤال العبد ربه يسمى دعاء ليس معك لا هذا إلا مجرد دعوا باطلة قد بينا بطلانها وافتضاحها وقوله فيما بعد وقول المعترض إن الشيء الواحد يكون بالنسبة للحيطات وللميت أو الغائب عبادة لم يعد هذا شرعا ولا عرفا يقال لهذا وأن يوجد شيء واحد يختلف اسمه باختلاف متعلقه وهو قولك إن سؤال الميت والغائب لا يسمى دعاء بل لداء وسؤال, وسؤال العجب ربه يسمى دعاء ليس معك لا هذا إلا مجرد دعوى باطلة قد بينا بطلانه وافتضاحه وقوله فيما بعد بل على قولكم إن الطلب نفسه عبادة يقتضي ألا فرق بين الحياة والممات لأن العبادة ممنوعة في الحال إن يكون قوله يقوم بالنسبة للحي جعل سوال الحي وهو كاذب في جعله لأن الله سبحانه لم يأمر مخلوقا قد أن يسأل مخلوقا بل قد وردت حديث عن صلى الله عليه وسلم في ذل المسأل وذا صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا وفي حديث ابن عباس إذا سألت بسأله الله وإلا سألت بستع الله أي إذا سألت الله وحده وإلا سألت بستع الله وحده وتنق سؤال الناس من كمال التوحيد وهذا المفتري يقول إن الله يقول سلوا عبادي خصوصا الأمهات والغائبين واستعينوا بهم ومسألة الناس قد تكون محرمة وتكون مكرواة وتكون جائزة وتسمية آطاعة خطأ وضلال وكذا قوله ولا عرفا خطأ إن العرف لا مدخل في العبادات وما قوله إنه جاء وأما قولوا إنه إذا جاز سؤال الحي فالميت كذلك أن يجود سؤاله بل هو يقول إنه طاعة لأن, لأن الله في زعمه أمر به ويقول إذا كنتم إن الطلب عبادكم يفتضي لا فرق بين الحياة والنمات وهذه شبات ربما تدخل في نفوس كثير من الناس فيقال أولا دون فترة السليمة فيقالون بالفطرة السليمة وإن كان جاهلا يفرق بين الطلب من الحي الحاضر مما في يده وبين الطلب من الميت أو الغائب ولا يسوي بين الحي والميت إلا من سالته الشياطين عن الفطرة التي فطر الله عليها التي فطر الله عليها أو إنسان عماه الهوى والتقميد وقد قالت عاما فما يستوي الأحياء ولا الأموات معنى ذلك أنه لا يستوي المؤمن والكافر كما لا يستوي الحي والميت فلما كان معلوما عند المخاطبين أن الحي والميت لا يستويان يقول سbahانا وكذلك المؤمن والكافر فمن سوى بين الحي والميت بقوله يطلب من الميت ما يطلب من الحي فقد سوا بينما فرق الله والناس بينهما حتى المجانين يفرقون بين الحي والميت فلن قصد مجمون بيت إنسان بمطعمه فوجده ميتا وآله عنده لعدل إلى الطلب من أهله إلى, إلى الأحياء الحاضرين عنده ولم يلسفت إلى الميت ومما يوضح البطلان هذه الشبع أن الله سبحانه أمر عباده من استغاكته كما في المعهدتين ومواضع من القرآن معلومة وكذلك من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كثير وفي عبد العبد ما أمره به ربه أمر إجاب وإستخداب وإذا عادة له بإجماء العلماء فإذا امتزل العبد وعمر ربي إذا استعاد به أو بصفاته فقد عبده والاستعادة لهم من الدعاء من سعيد يلتج إلى الله ليزعى عنه ما يحضر رسوله إليه لما يقرأه يرفع ما قد وصل إليه من ذلك كما في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما هذا حقيقة الدعاء فلما كان مستقرا عند مولناء أن الاستعادة بالله عبادة له قالوا لا تجمع بسعادة مخلوق فلما كان هذا النصو استقرا عندهم استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعادة بكلمات الله كامات فعلا من هو قولا وهذا من حجتها للسنة على جنية القائمين بخلق القرآن يقولون لو كان القرآن مخلوقا امتنعت الاستعادة به فعلى ما ذكرنا ان الاستعادة نور من الدعاء كما قرره شيخ الاسلام تقي الدين وهو واضح فالعلماء فالعلماء قائمون بامتناء الاستعادة بالمخلوق يقولون لا يوجد دعاء مخنوق لأن الاستعارة الدعاء حقيقة لأن الاستعارة الدعاء لأن الاستعارة الدعاء حقيقة لأن المستعيد بربه يطلب منه دفعة روح أو رطة وهذا حقيقة الدعاء قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله فالاستعاذة والاستجارة والاستغاذة كلها نوع من الدعاء وهي ألفاظ متقالبة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة دعاء كما في السلم إن رأينا رجلا قال يا رسول الله علمني دعاء أبو به قال اللهم إني أعود بك من شر صمي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر طلمي ومن شر ومن شر مني, ومن شر مني وقال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إلي أعوذ بك من الجوع فإنه بئسا ضجئ وأعوذ بك من خيانة فإنها بئسة بطانة رواه أعوذ بإسلاد صحيح وبسنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها أولئك الكلمات. اللهم إني أعوذ بك من فتن النار وعذاب النار، ومن شر الغنا والفتنة، وفي صحن حميم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> اللهم إني أعوذ بك من زوال نمتك وتحول عافيتك وفجات نقتك وجنون صحبك والمحن التي أحاديث. ريال أن الاستعادة تسمى دعاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما قال العلماء إن الاستعادة لا تجوج بمخلوق بل هي مختصة بالله سبحانه لأنها دعاء فهكذا سائر عنها الدعاء إذا تقرر هذا فمن المعنوم بالضرورة أنه لو خاف إنسان من عدو الله فالتجى إلى حي حاضر ليجيره من عدوه لم يكن بهذا بأس من جميع المسلمين وليس بداخل تحت قول العلماء إن الاستعاذة لا تجود بمخلوق فهذا شيء واحد اختلف حكمه مثل الله متعلقه فبالنسبة, فبالنسبة للحي الحاضر جائز وبالنسبة لغيره ممتنع فكذلك دواء وإله يطلب قضاء الحاجات لا يد لقوله تعالى فلا تلوم الله على الله أحدا فلا تلوم الله أحدا ولا يدخل في هذا النهي طلب ولا يدخل في هذا النهي طلب الإنسان حاجة من حي حاضر إما يدخل تحت قدرة البشر ويقال أيضا لهذا المساوي بين الحي والموت لو أعطى إنسان آخر مالا وقال وجا وقال أودعه عند ثقة فذهب به الوكيل وأودعه عند قبر رجل من صالح كالشيخ عبد القادر وقال هذا وبيات عندك لكلان واستحفظه إياه فضاء على عدده الناس مجنونا جنونا لا يرفع التكليف وازموه بالضمان وازموه هذا الذي ساوى بين الحي والميت أن يقوله مصيب فيما فعله ولا ضمان عليه وربما أنه لا يلتزم هذا خوفا من الفضيحة عند الناس وحينئذ يقول له الوكيل في الإيداء أنا ما فرت على مذهبك في التسوية بين الحي والميت لأنك تقول ما جاز طلبه من الحي جاز طلبه من الميت وأنا طلبت من الشيخ القادر حفظ هذه الوديعة ويحاجتي عنده وأنت تجوز طلب الحاجات من الرموات فكيف تختار؟ فكيف تخطئني ومما يوضح مطلع نتباتي أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى ولما يوضح بطلان شبهته ما لو خرج شخصان من بيتهما ما قصد أحدهما رجلا حيا غنيا وقال أشكو إليك الجوع وقصد الآخر هبل وقال يا هبل وأشكو إليك الجوع أليستوي الشخصان عند جاهل فضلا عن عالم شيء واحد يقوم بحكمه بخلاف النسبة فبالنسبة إلى بلا شرك وبالنسبة إلى الرجل الحي الحاضر الغني جائج لا يتوقف في هذا داخل وعلى مذهب هذا الضال في قوله إن الطلب من المخلوق لا يسمى دعاء من نداء فلا يضر عنده نداء الطالب من هبل ونحوه لأنه يقول إن الدعاء الذي هو عباده فواتخاذ غير الله ربا وإلها فصريح كلامي أنه لم استغاث بالعزاء ومنات أو الله ونحوها أن ذلك لا يضر لأنه ليس بعبادة إلا ما لم يسمي من دعاه أو استغاث به ربا وإلها ومن الفرق بين الحي والميت أن الاستغاثة بالحي إنما تكون بالأسباب الظاهرة العادية من الأمور الفسية في قتال أو إدراك أذو ونحو ذلك بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل وأما الميت وحركته منقطعة وإنما يزعون من الذين يدعون لهم أن نفهم بالقوة والتأثير الذي يسميه بعضهم السر ولا يشف في انقطاع الحركة من الميت معهودة من الحي فإنقه لهذه لوثان معروفة للمشركين جماد فلاة ومنات والعزا والمقمور إنسان فما الجامع بينهما قلنا نصوص القرآن في النهي عن دعوة غير الله عامة في كل من دعاء من دون الله ما لا يمر ولا ينفع قال تعالى ولا تذنبون الله ما لا ينفعك ولا يمرك إن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال فلا تذنبون الله إلها يا حزاء وقال قلنا نذنبون الله ما لا ينفعنا ولا يمرنا ونرد على آقابنا بعده الهدى اللهم كالذي سوى تشياطين في الآية وقال ومن أضل ممن يده من دون الله من لا يسيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء غافلون قال البيضاوي على هذه الآية هذا إنكار أن يكون أحدنا ضل من المشركين حيث تركوا عبادة السمير المجيب القادر الخبير إلا عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع أدواءهم غرلا عن أي علم سرائرهم ويراعي المصالحهم وهم عن دعائهم غافلون لأنهم إما جمادات وإما عباد مسخرون ومشتولون بأحوالهم وقال تعالى والذين تدون من دونه ما يملكون من فطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم والدم إنما توجه إلى دعاء من هذه صفته سواء كان بشرا أو ملكا أو صنما وهو من لا ينفع من دعاه ولا يضر من لم يدعه ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو لو سمعوا ما استجاب له لست حالة وهذه صفة الميت وقال سبحانه والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وهذه أيضا صفة الميت ومن المعلوم أن المشركين يعبدون الملائكة والمسيح وأمه وأمزيرا والجن يعبدون اللات ورد صالح في قيم أباس ومجاهد ويعبدون الأصنام المصورة في زمهم على سورة من يقصدونه كفعل قوم نوح في تصويرهم على صور الذين ذكره الله في سورة نوح قال تعالى في من يعبد الملائكة ويوم يحشرون جميعا ثم يقولوا للملائكة يا هؤلاء يا كم كانوا وقال وجعلوا الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا إلى أن قال وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فهذا صريح في أنهم يعبدون الملائكة وما قال الصحابة التابعون في سورة بني إسرائيل والمراد بذلك مطلال ما قال جاهد إنهم إنما يعبدون الأصنام فقط وقال ابن القيم بعد كلام سبق ومنها هنا اتخذ أصحاب الرحانيات والكواكب أصنا من زعموا أنها على صورتها وقالوا الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبوده غائب فاجعلوا الصنم على صورته وشكله وهيهته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحط حشبتنا وحجرا بيده ثم إن يعتقد أنه إله هو معبود ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخن في فيها وتقاطفون بها حاصل هذا البحث هو أن العراقي يقول إن دعاء الأمرات مهم دعاء هذا أول شيء يقول ليش في دعاء إنما هو نداء فإذا قلت يا رسول الله شاء لي يا عبد القادر هذا دعاء هذا نداء ثم أيضاً هذا الناحية النائة الثانية يقول ما دون تجوجون نداء الحي الحاضر فيرجمكم عن تجوجوا نداء الميت فكما نقول لك يا صالح عطر كذا يقول شما يمن يقول يا فلان يا عبد عبدالقاد وإلا عطر كذا يقول ما هناك فارق بين الأمرين هذا كل نشر بدعاء إنما هو نداء فسوأ ناديت الحي الحاضر أو ناديت الميت في قبله فإلا يا فلان أغذني يا فلان اشفع لي كما لو جعل يا فلان أغذني فقل لأن هذا خطأ أولا تقرر أن, أن النداء دعاء الله سبحانه وتعالى عبر عن النداء بأنه دعاء وأيوب إذ نادى ربه أَنِّي مَشَّمْ يَظُّذُوَ أَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِلُونَ فنادى في غير خصى الذلوم فنادى في الذلومات أن لا إله إلا أنت ألم هذا الدعاء ثم الندى منستجم لأمرين لحالة المنادي والمنادة فالمنادي جاء بطلق رايوب نادى ربه أَنِّي مَشَّمْ يَظُّذُو يبين حالة وغربة ثم أذنع على المنادع المسوط وأنت أرحم الراحمين. هذا من ناهة النداء ومن ناهة يقول كما بالمخلوق الحي فكذلك المحيط ثامن يقول مصنف هناك لو أن رجلين أحدهما مثلا ذهب إلى هذا الحي الحاضر قال لا اجدني من هذا الشبع بين يديك ولا ها الهبل قال اجدني يا ابن الرجل صار لي لك هذا شيء وهذا جائس لاننا قادرين وانا شيء يدوسنا جباء فما شاء الله بين جاءت مثلا البندقية وكلك أكذني من هذا الذئب مثل لو لا قبل قال أكذني من هذا الذئب يلي يا جبه أن تستطيع الآن تسائل وأن يجيب ماذا يعمل فكي ليس شاعدين بين هذين الأمرين على حص نعم أما الآن فنترككم مع مجلسنا آخر من هذه القراءة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخلوا فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض مغيبات وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشياطين انتهى والمقصود بيان أن عباد الأصنام إنما قصدوا عبادة من فور الصنم على صورته من ملك أو نبي أو صالح أو كوكب فكل ما في القرآن من النهي عن دعاء غير الله والإنكار على من دعا غيره يتناول كل معهود للمشركين من, من نبي وملك وبشر حين أو ميت أو يوضح ذلك قول الله تعالى قلد الذين زعمتم من دونه أي دعو ما يهمكم من جلب في عودة في ضر لعلهم يستجيبون لكم إن صحت جواكم فلا يملكون كشف عنكم ولا تحميله أي لا يملكون كشف الضر ولا تحميله من مرضهم إلى غيره قال توير بسبب وقد قال المفسرون من الصحابة والتابعين ان هذه الآية نزلت في من يعبدون ملائكه و عيسى و وفي من يعبدون بما هؤلاء آلهة احياء و اموات فكل من و ميت فكل من دعا ميتا نو غائبا تناولت الايه وقال تعالى ولا تزن من دون الله ما لا ينفعك ولا يموت فإنسى أن تبعنك من الظالمين وأما الطلب من الحي الحاضر مما يدخل تحت قنعة البشر فليس مرادا بالنه ولا ينعم ولا ينعم منه قال الله تعالى فاستغاثوا الذي من شيعةه على الذي من وقال وإن بالدين وقال الصحابة قوموا منا نستغيث برسيل الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافر وقال تعالى وتعاونوا على انزر والتقوى فمن ساوى بين الأحياء والأموات في ذلك بقوله ما جاز طلبوا من الحي جاز طلبوا من الميت وقد جمع بينما فرق الله بينه وظل ضلالا بعيدا ويقال لهذا المساوي بين الأحياء والأموات من المعلوم أن أهل الدنيا يستخدمون حوائج بعضهم من بعض برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم وقد استعى النبي صلى الله عليه وسلم أدراعا من صفوان ابن أمية وهو مشرك واستعان في بعض غزواته بأنافيا المشركين وما زال المسلمون يستقنون حوائجهم من المسلم والذمي والغف والفاجر فينزم المساوية بين الأحياء والأموات أي بين أموات المنفورين كما كانوا في الدنيا كذلك فإن قال طلب الحاجات مفصل بموت الصالحين فلا يجوز طلبها من موت الكفار والفستار قيل له نقضت أصلة حيث ذرقت بين أحياء هؤلاء وأمواتهم فإن قال موت الصادقين أحياء في قبورهم كما زعمر فهو كاذب في ذلك لم يرجي ذلك حديث إلا ما أخبر بي الله عن حياة الشهداء مع أن حياته لا تدرك بالحس ولا بالعفل فالله سبحانه أعلم بحقيقتها وأناس والشهداء غير المنبياء فلم يأتي خبر عن مسؤول أنهم أحياء في طورهم وإلا هو افتراء وكذب من هذا الظال فإن قال إن صالح الموات ينعمون في البرزخ قيل له وضجوا معذبون فيبركون العذاب كما يبرك الصالح النائم كما يدرك صانع النعيم وهذا إدراك ويفساس لا يعني محافظته إلا الله والحاصل أن من سوى بين الحي والميت لاستقضاء الحوائد فقد ظل في عقله ودينه ونصوص القرآن كثيرة في إبطال هذا القول والله سبحانه جعلان الدنيا فيها